أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأحضر الصلاة وأسكى التسريم على أشرف الخلق أجمعين محمد وعاله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين كان بحثنا في تفسير سورة عبس وتولى ووصل الحديث إلى البحث عن معرفة من هو الذي عبس وتولى وقلنا إن جمهور أهل التسنن أن الذي عبس وتولى هو رسول الله صلى الله عليه وآله وفيهم أي في أهل التسنن من نفى ذلك وقال إن العابس غيره صلى الله عليه وآله وجمهور أهل التشيع أن العابس غير رسول الله صلى الله عليه وآله وفيهم من نسب ذلك له وفيهم من جوز الوجهين وعمدت مستند أهل التسنن رواية نقلوها عن آئشة أنها قالت إن هذه السورة نزلت في واقعة أم مكتوم وإن كانت عندهم روايات ليست بتلك أي ليست معتمدة أسانيدها ليست ثابتة عندهم عن عبد الله ابن عباس وعن غيره أيضا مثل أنس وقلنا إن عائشة لو صحة النقل عنها فإنها لم تدرك الواقعة هي امرأة من جنها ومن جهة أخرى هي بحسب تاريخهم يقولون إنها ولدت في يعني قبل الهجرة بتسع سنوات أو بسبع سنوات فهي في وقت الواقعه إما لم تولد بعد أو ولدت وعمرها سنة أو سنتين مثلا نعم عندهم قاعدة تقول إنه إذا صح شيء عن صحابيا وكان هذا الذي صح عن الصحابي ليس للاجتهاد فيه سبيل ولم يكن الصحابي ممن يأخذ من أهل الكتاب فإن الأثر المنقول عنه في حكم المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وآله يعني كأن الصحابي قال قال رسول الله وإن لم يقل وهذا وإن لم يكن جاريا فيما نحن فيه لأن هذا أمر حسي وللاجتهاد فيه سبيل باعتبار أنه ربما استند من يستظهر أن الذي عبس وتولى هو رسول الله صلى الله عليه وآله ربما استظهر ذلك من كاف الخطاب في قوله تعالى جاء يسعى فهذا أمر للاجتهاد فيه سبيل إلا أنه مع ذلك للقوم قاعدة في أسباب النزول قاعدة تخص أسباب النزول يقولون إذا قال الصحابي أو التابعي سبب نزول هذه الآية هذه الواقعة فإن حكم قوله حكم المرفوع يعني كأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله سبب نزول هذه الآية هذه الواقعة هذا إذن هو عمدة مستند أهل التسنن وأما أهل التشيع فعمدة مستندهم ما ذكره الشريف المرتضى رحمه الله من أن الآية القرآنية لم تصرح ببيان من هو العابس قالت عبس وتولى أسندت الفعل إلى فاعلاً لم يذكر لم يسمى وإذا جاءت رواية تقول إن العابس هو رسول الله صلى الله عليه وآله سواء كانت هذه الرواية عن عائشة أم عن غيرها فهذه الرواية مردودة هذا كلام الشريف المرتضى رحمه الله زعيم الشيعة في وقته يقول هذه الرواية مردودة لأسباب ثلاثة الأول أنها مخالفة للقرآن والثاني أنها مخالفة للتاريخ القطعي والسبب الثالث أنها مخالفة لحكم العقل أما مخالفتها للقرآن فلأجل أن القرآن الكريم وصف رسول الله صلى الله عليه وآله بأوصاف لا تليق لا يليق بمن اتصف بهذه الأوصاف أن يعبس ويتولى إذا جاءه مسترشد أعمى خصوصا إذا كان هذا المسترشد جاء وقد تكلف وتحمل العناء وجاء وهو يخشى ومن من هذه الصفات التي ذكرت في القرآن الكريم وتأبى أن يصدر مثل هذا الفعل عن النبي صلى الله عليه وآله قوله تعالى في وصفه صلى الله عليه وآله عزيز عليهما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فهل من الحرص وصعوبة تحمل المشقة تحمل لكم عليه وهل من الرأفة والرحمة وكما يقول ابن عباس إن الله سبحانه ما جمع لأحد من الخلق اسمين من أسمائه إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وبالمؤمنين رؤوف رحيم والله هو الرؤوف الرحيم وهذا مأخذ حسن لابن عباس فهذه الآية وأمثالها من الآيات التي فيها صفة رسول الله صلى الله عليه وآله تأبى أن يكون هذا الفعل قد صدر عنه صلى الله عليه وآله وأما التاريخ فقال إن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله قد نقلت إلينا بالنقل المتواتر والتاريخ المنقول عنه صلى الله عليه وآله بالنقل المتواتر يكذب هذه الرواية ليست هذه سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله أن يأتيه أحد المؤمنين ويتحمل المشقة من أجل أن يتعلم منه الدين ومع ذلك يعرض عنه أين جاء هذا في سيرته صلى الله عليه وآله بل الذي في سيرته أنه شديد الحرص على تعليم المؤمنين شديد الحرص على تزكية الناس حتى إن القرآن الكريم كما يضع المعوقات أمام الوالدين حتى لا تندفع عاطفتهما تجاه أولادهما فإن الآيات القرآنية يمكن أن يستظهر منها ما تعبرون عنه بوضع الكوابح أمام حرص رسول الله صلى الله عليه وآله على هداية الناس فلعلك باخر نفسك على آثارهم ألا يؤمن هذا تعبرون عنه بالكابح لهذا الاندفاع الشديد من رسول الله صلى الله عليه وآله لهداية الناس فكيف يكون يعبس ويتولى أن جاءه مسترشد أعمى هذا وجه مخالفة هذه الرواية يعني رواية عائشة وأنس وأبي سعيد للقرآن وثمت آيات أخرى فيها صفات أخرى لرسول الله صلى الله عليه وآله أيضا تكذب هذه الرواية وهذا وجه مخالفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله لهذه الرواية وأما وجه مخالفة العقل لهذه الرواية فلأنه مما يستقل به العقل تنزه الأنبياء عن المنفرات وأي منفر أعظم من أن يأتي إليك مسترشد يتحمل المشقة هذا مسترشد أعمى يأتي إليك وهو يسعى وهو يخشى وأنت عنه تلهى هذا أمر تتنفر منه الطبع والأنبياء طرًا يجب تنزههم عن كل ما ينفر الطبع إذا هذا وجه مخالفة هذه الرواية للعقل هذا عمدت ما استند إليه الشيعة في نفي كون العابس رسول الله صلى الله عليه وآله وأما تعيين العابس عند الشيعة فقد جاءت روايات غير معتمدة منها ما روي مرسلا عن الصادق عليه السلام أن الذي عبس رجل من بني أمية ومنها ما جاء في تفسير علي بن إبراهيم أن الذي عبس عثمان ولكن هذه ليست بالمعتمدة الذي عليه جمهور الشيعة هو النفي نفي كون العابس رسول الله صلى الله عليه وآله أما من هو العابس فلا يعنينا من هو العابس يوجد شخص عبس وتولى والآية تحدثت عنه ولكننا لا نعرفه من هو ليس من الضروري أن يعرف الذي تحدثت عنه كل آية من آيات القرآن وما أكثر الآيات التي لا نعلم من المقصود بها على وجه اليقين نعم توجد فيما وصلنا من التراث يوجد نقل أحياناً يكون النقل مفيدا للظن وأحياناً لا يبلغ حتى هذه المرتبة فإذاً هذه ليست أول قارورة تكسر في الإسلام أننا لا نعرف من هو الذي عبس وتولى ثم توجه رابع يمكن أن يعتمد عليه في نفي كون العابس رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يذكره الشريف المرتضى رحمه الله وهو ما ظهر لنا من النظر في الأدلة وهو الأولوية والأولوية التي نستند إليها من وجهين الأولى الأولوية في الموصوف والثانية الأولوية في الفعل وسنقتصر على الأولوية في الموصوف فإنه قد نقل إلينا أمور عن غير رسول الله صلى الله عليه وآله. فمن ذلك ما نقل عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه كان له عبد وأن هذا العبد وقد أمره زين العابدين عليه السلام أن يحضر له شواء لضيف. أنا أنقل الآن من ذاكرتي صحيح لي إن كان بعضكم يستحضر الواقعة بتفصيل أدق أمره أن يحضر شواء لضيف، وكان هذا الشواء في سيخ حمي على النار فجاء هذا العبد مستعجلا فضرب ولد الإمام زين العابدين عليه السلام فمات الإمام زين العابدين أين ذهب؟ انصرف عن ولده وذهب إلى هذا العبد ليسكن روعته يقول له لابد أنك خائف أنك تسببت في مقتل ولدي فسكن روعته وأعتقه وفي الرواية أنه قال سبحان من يقتل أولادنا ولا نزداد فيه إلا حبا إما زين العابدين أو الإمام الصادق عليه السلام زين العابدين نعم هذا زين العابدين إذا كان هذا هو حال زين العابدين عليه السلام فكيف سيكون حال؟ مع واحدا مع عبده الذي قتل ولده فكيف سيكون حال رسول الله صلى الله عليه وآله مع هذا الأعمى الذي جاء مسترشدا هل يتوقع أن يزجره رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا الزجر الذي ينزل فيه سورة كاملة من القرآن الكريم إذاً إذا كانت هذه صفة زين العابدين وزين العابدين قد جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه والراوي هو الإمام الباقر عليه السلام أنه دخل على زين العابدين يوما وفي يده صحيفة فواجد زين العابدين ينظر في تلك الصحيفة وهو متضجر ويقول من ذا يقدر على عبادتك يا علي زين العابدين فلنقل لنعبر بتعبيرا غير دقيق من أجل إيصال الفكرة يشعر باليأس من أن يصل إلى تطبيق صحيفة عبادة علي بن أبي طالب عليه السلام وعلي بن أبي طالب عليه السلام هكذا كان يفعل مع رسول الله صلى الله عليه وآله فأين زين العابدين من رسول الله صلى الله عليه وآله وإذا كان هذا حال زين العابدين عليه السلام فكيف سيكون حال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا فتح باباً لن نكمل البحث هذا بحث يحتاج إلى تتبع واستجمع الشواهد له مقام آخر مقامنا مقام فتح باب البحث فقط أن نضيف إلى الأدلة التي ذكرها الشريف المرتضى رحمه الله دليلا رابعا لأن هذه الأدلة التي ذكرها الشريف المرتضى بقيت ألف سنة وهي صامدة لا الشيعة أضافوا لها ولا أهل التسن استطاعوا أن يردوا هذه الأدلة ردا له قيمة أحسن ما قالوه هو ما قاله الفخر الرازي وتعرضنا له ليلة الأمس و طيب إذن هذا وجه هذا هو الوجه الأول من وجهي الأولوية وأما الوجه الثاني فهو الأولوية لا من حيث الفاعل بل من حيث الفعل فإنه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه تعرض لمواقف أشد من هذا ولكنه تحمل وصبر على ما أوذي وقد ذكر القوم مواقف منها ما روي عن عائشة أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله ما يفتى يذكر خديجة صلوات الله وسلامه عليها ويترحم عليها حتى دخلني ما يدخل النساء هكذا في لفظ الرواية أي أنها شعرت بالغيرة من خديجة صلوات الله وسلامه عليها فقالت ما تريد منها أو لفظا فيه لابد أن ننقل لأن أنا يعني كنت أريد تجنب نقل اللفظ تأدبا مع خديجة صلوات الله وسلم عليها لأن اللفظ لفظ جارح ولكن لن يصل الاستدلال من دون نقل اللفظ ما تريد من عجوزا حمراء الشدقين قد أبدلك الله خيرا منها وأي شيء أعظم على رسول الله صلى الله عليه وآله من أن تجتمع سيدة نساء أهل الجنة بعد سيدة نساء أهل الجنة أمام عينيها أن تجتم المرأة التي بمالها قام الإسلام أي شيء أعظم من هذا ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله قابل هذا بالصبر وقال ما أبدلني الله خيرا منها آمنت بي إذ كفر بي الناس وأعطتني ما لها إذ حرمني الناس ورزقت منها الولد إذ حرمت من غيرها فرسول الله صلى الله عليه وآله قد لقي من الأذى ما لقي وما قابل ذلك إلا بما أدبه الله عليه من الصبر والتحمل وهذا شرط الله سبحانه على الأولياء الذين يجعل لهم المقامات مثل مقام الإمامة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون شرط الإمامة أن تكون في الإمام أعلى مراتب الصبر أي الصبر المطلق أما مطلق الصبر فهو موجود عند كل الناس ما من أحد من الناس حتى الطواغيت إلا وفيهم درجة من درجات الصبر وإنما شرط الإمامة أن توجد فيه مرتبة الصبر المطلق لا مطلق الصبر لا أي درجة من درجات الصبر، بل الدرجة العليا من درجات الصبر. فهل من درجات هل من درجة الصبر العليا أن يأتي أعمى مسترشد يسعى وهو يخشى فيقابل بالعبوس والتولي؟ والتلهي هل يوجد تناسب الذي يصبر على شتم خديجة صلوات الله وسلامه عليها الذي شرط الله عليه الصبر المطلق يتصور أن يخرج عن صبره لأن رجلا صالحا جاء جاءه مسترشدا إذن فلنا أن نضيف إلى أدلة الشريف المرتضى رحمه الله دليلا رابعا وهو دليل الأولوية وإن شئت جعلته دليلين لأن للأولوية وجهين وإن شئت جعلته دليلا واحدا. إذن الرواية التي فيها أن الذي عباس هو رسول الله صلى الله عليه وآله رواية لا يسعنا قبولها بوجه من الوجوه، لأنها يدل على بطلانها هذه الأدلة الأربعة. أو الخمسة نعم يوجد في علمائنا من تكلم في البحث تنزلا ونحن لا نوافق على هذا البحث التنزلي لأنه يوهم القارئ جوازا أن يكون العابس المتولل المتلهي رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن لا نقبل حتى في هذا الحدود فإن الأدلة التي ذكرها الشريف المرتضى والدليل أو الدليلين اللذين أضفناهما نتيجة هذه الأدلة عدم احتمال أن يكون العابس المتولي المتلهي رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا كان هذا غير محتمل فلماذا نتنزل ونقول لو تنزلنا وقلنا إن العابس هو صلى الله عليه وآله فذلك لأجل أن هذا العبوس ترك للأولى هذا الوجه تعرضنا له في كلام الفخر الرازي بالأمس أنه قال هذا من ترك الأولى لكنه غير مقبولا مضافا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله على الصحيح عندنا على الصحيح يعني عند عبد القاصر وجماعة وفاقا لجماعة من العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وآله منزه حتى عن ترك الأولى لأن ترك الأولى وإن لم يكن معصية إلا أنه إخلال بالحكمة فإن الذي يترك الأولى يخل بالحكمة ورسول الله صلى الله عليه وآله معلم الحكمة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فهو معلم الحكمة ولا يحتمل في حق معلم الحكمة أن يخل بالحكمة بوجه من الوجوه وهو صلى الله عليه وآله دار الحكمة كما جاء في سنن الترمذي أنا دار الحكمة وعلي بابها وهذا الحديث الحسن عند غيرنا أما عندنا فهذا من اليقينيات لكننا إذا تكلمنا عن الإسناد فلأجل مراعاة القوم هذا الحديث لا يدل على عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله وحده عن مخالفة الأولى بل يدل أيضاً على عصمة أمير المؤمنين عليه السلام عن مخالفة الأولى أيضاً لأن أمير المؤمنين بحسب هذا الحديث الشريف الذي نقله إمام أهل التسنن الترمذي أمير المؤمنين عليه السلام هو باب الحكمة ولا يليق بباب الحكمة أن يخل بشيء من الحكمة إذن مخالفة الأولى عندنا غير محتملة في حق رسول الله صلى الله عليه وآله شرعا لا عقلا أي إن الذي دلنا على أنه لا يخالف الأولى هو الدليل الشرعي لا الدليل العقلي لأن الدليل العقلي يقول يكفي أن يكون ما يأتي به النبي مضمون الصحة أما أن النبي لا يخالف الأولى وما لا يخالف ما هو أرجح لا يترك ما هو أرجح هذا ليس مما يقضي به العقل ولكن الشرع دل على اتصاف رسول الله صلى الله عليه وآله بأوصاف لا نحتمل معها أن يخالف الأولى هذا كله مع قطع النظر عن الروايات المتواترة التي فيها أنه صلى الله عليه وآله وآله معدن حكمة الله وأنه معدن علم الله فإنه لا يليق بمعدن حكمة الله ومعدن علمه أن يخل بالحكمة بأدنى درجاتها فما جاء في كلام بعض علمائنا من الحديث عن التنزل وأنه لو سلمنا وقبلنا أن هذه الآية دلت على أن العابس هو رسول الله صلى الله عليه وآله فهذا محمول على أنه كان الأولى في حقه صلى الله عليه وآله أن لا يعبس لماذا كان الأولى أن لا يعبس؟ للوجه المذكور في رواياتنا والذي اعتمده الفخر الرازي وبيناه بالأمس أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مفوضاً له أن يعبس في وجه أحد من أتباعه تأديباً له إذا كان العبوس للتأديب وهو صلى الله عليه وآله منزه عن أن يعبس بقصد الإيذاء وإنما المحتمل في حقه أن يعبس تأديباً والعبوس للتأديب لا شيء فيه ليس محرما فإن هذا نوع من ومرتبة من مراتب النهي عن المنكر والذي صدر عن ابن أم مكتوم بحسب الرواية وبحسب ما قاله الفخر الرازي كان أمرا منكرا وكان معصية لأنه قطع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله مرارا وألحف في السؤال فهذه معصية ورسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي ينهى عن المعصية وعبوسه في وجهه يحمل على أنه زجر له عن المعصية إلا أننا لا نقبل هذا فنقول إن الحديث عن التنزل ليس له محلٌ وإنما يتكلم في البحث التنزلي يعني مورد البحث التنزلي ما إذا كان الشيء محتملا في نفسه مثل أن تأتي رواية هذه الرواية ليست بحجة نقول مثلا هذه من أخبار الآحاد وأخبار الآحاد ليست معتمدة في مثل هذه المسائل. لكنه لو كانت الرواية صحيحة تنزلاً هذا محل التنزل تأتي رواية ليست بحجة نقول لو فرضنا حجيتها تنزلاً فالجواب كيت وكيت أما إذا كان الأمر باطلاً وقامت الأدلة متكثرة على بطلانه فليس محل هذا الأمر الباطل أن يقال ولو سلمنا تنزلا أن هذا الأمر قد وقع ليس هذا محل التنزل والحمد لله رب العالمين جزيل الشكر السماحة الشيخ الآن الأسئلة للمؤمنين طبعا الأسئلة مو شرط في نفس الموضوع اللي طرحها سماحة الشيخ بالإمكان عام ولكن غير فقهي. أسئلة عقادي إلياس القضيب السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام الله. عندي سؤالين في سؤال الأول أن في موضوع أسباب غيبة الإمام ذكرت فيها أن واحد من الأسباب هي عتم لا تكون في رقبته بيئة فهل هذا يدل على أن الأمة المعصومين القبلة كانت في رقبتهم بيئة لا. والسؤال الثاني في من أقوال الشيخ المفيد أقرأ كتاب حق الشيخ أحمد من زين الدين لحزائي ويتكلم فيه عن رأي الشيخ المفيد في الرجعة، وقال أن الشيخ المفيد لا يرى بالراجعة التامة لجميع المعصومين لا. فما رأيتم هذا <تصفيق> أنوار البويدي أبو أنو تفضل <تصفيق> تجاوب ولا... كيف أما السؤال عن أسباب غيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف فإن سبب غيبته أمر غيبي وهذا وطريق معرفته بيان الشرع للعقل وقد جاء في بيانات الشرع أسباب عديدة لغيبته وقد جمعنا جملة من الروايات التي تعرضت لبيان سبب غيبته وكانت عدة الأسباب التي جمعناها عشرة أسباب لعلكم تقصدون هذا ومن الأسباب التي ذكرت يعني من الأسباب العشرة التي جاءت في الروايات هو ما ذكرتم وسألتم عنه وهو أن غيبته لألا تكون في عنقه بيعة لظالم فهل يدل هذا السبب على أن من تقدمه من المعصومين بأجمعهم كانت في أعناقهم بيعات لظالم؟ الجواب عن ذلك هذا لا يفهم من هذا بل إن هذا يطلب من التاريخ لا من هذه الرواية غاية ما تدل عليه هذه الرواية أن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف لو لم يغب لحتاج أن تكون له في عنقه بيعة لظالم أما من تقدمه من حجج الله فمن الجائز أن لا يكون مضطرا لمبايعة الظالم فإذا الروايات التي فيها أن من أسباب بيعت غيبته أن لا تكون في عنقه بيعة لظالم ليس فيها دلالة على أن من تقدمه كانت في عنقه بيعة لظالم هذا جواب سؤالكم الأول وأما السؤال الثاني عن الرجعة وأنها لجميع المعصومين عليهم السلام فالجواب عنه إن الحديث عن الرجعة تارة عن أصلها وتارة عن تفاصيلها أما أصل الرجعة وأن من أهل البيت عليهم السلام من ستكون له رجعة فهذا أمر دلت عليه روايات كثيرة عدتها بحسب إحصاء الحر العاملي رحمه الله في كتاب الإيقاظ من الهجعة في التنبيه على الرجعة بلغ عدة الروايات التي فيها إثبات الرجعة نحو من 600 رواية وهذه بيّنت أصل الرجعة هذا بالنسبة للمسألة الأولى وهي إثبات أصل الرجعة وأما تفاصيل الرجعة من هو الذي سيرجع منهم عليهم السلام؟ أيرجعون بأجمعهم أم بعضهم دون بعض؟ ثم كيف سيكون رجوعهم متى سيحكمون بعد كم سنة من؟ استقرار الأمر للإمام المهدي ستكون رجعتهم فهذه التفاصيل ليست متواترة مثل أصل الرجعة ورجعة أحدهم عليهم السلام بحسب الروايات ليست واحدة وأكثر الروايات بل الروايات التي في الروايات المتواترة قد جاءت في رجعة الإمام الحسين عليه السلام ويمكن أن تعد الروايات التي في رجعة أمير المؤمنين عليه السلام روايات متواترة أيضا ولو لم تكن متواترة فهي مستفيضة لكنها أقل من روايات رجعة الإمام الحسين عليه السلام إذن إذا ننسب إلى الشيخ المفيد رحمه الله أنه يخص الرجعة ببعض أئمة أهل البيت عليهم السلام فهذا ليس مما يعاب عليه نعم تفضل. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام تقبل الله أعمالكم بالنسبة آه ما هو سبب عدم تمامية الروايات التي تنسب العبسة إلى غير رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذا السؤال الأول السؤال الثاني هو نقض للسؤال الأول كيف يستهدى بعثمان فهل هو كان هاديا لكي يستهدى به أو غيره يعني؟ السؤال الثالث هل يمكن؟ لنا أن نقول في فعل الماضي في عبس بأن الآيات جاءت تخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بخبر لا بمعنى توجيه للنبي صلى الله عليه وآله بأن لا يعبس في وجه أحد هل يمكن أن نحن نوجه هذه الآية بهالشكل هذا؟ جزيتم خيرا أما السؤال الأول وهو ما المانع من أني؟ يفسر أو يقال إن العابس هو رسول الله صلى الله عليه وآله المانع أن الذي عبس في هذه الآيات قد صدرت عنه أفعال الأول أنه عبس الثاني أنه تولى الثالث أن سبب عبوسه وتوليه هو مجيء الأعمى أن جاءه الأعمى الرابع أنه إنما عبس وتولى لأنه ما كان يأخذ في اعتباره وحسبانه أن الأعمى سيتزكى هو جازم بأن الأعمى لن يتزكى. بعد، والخامس أنه تلهى عن هذا الأعمى الذي جاء يسعى وهو يخشى. فهذه خمسة أفعال أسندتها هذه السورة إلى العابس. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وآله أجل من أن تصدر عنه هذه الأفعال نعم إذا ما هو سؤالكم؟ سؤالي في فعل العبسة نعم هل هو كبار الله سبحانه السؤال الأول السؤال الأول. لا السؤال الأول كان ما هو سبب عدم تمامية الروايات التي تنسب العبسة لغير رسول الله لغير رسول الله لغير رسول الله معلش. ما هو قصور المقتضي مثلا الرواية أشرنا للسبب الرواية التي فيها أن الذي عبس هو رجل من بني أمية قلنا هذه مرسلة عن الإمام الصادق عليه السلام إذا هذه رواية أحد وإذا كنت ممن له عناية بالأسانيد فهذه رواية مرسلة فلا يمكن أن نخبر عن أمر واقعي مرتبط بسبب نزول آية من آيات القرآن ونعتمد في ذلك على رواية مرسلة هذا بالنسبة لروايات رجل من بني أمية وأما رواية عثمان فهذه ليست رواية من أصل في كونها رواية شك لأن هذه كلمة جاءت في تفسير يعني في التفسير المنسوب لعلي بن إبراهيم. قال هو نزلت في عثمان هكذا في تفسير علي بن إبراهيم نزلت في عثمان هذه نزلت في عثمان من عندك يا علي بن إبراهيم أم وصلتك عن الأئمة المعصومين عليهم السلام إذا كانت من عندك فنحن لا نقلد علي بن إبراهيم علي بن إبراهيم ليس معصوما وإن كانت رواية وصلته فما طريقها مضافا إلى الإشكال في تفسير علي بن إبراهيم وأنه يعتمد عليه لا يعتمد عليه هذا هو السبب في عدم اعتماد ما جاء في تفسير علي بن إبراهيم أن الآية نزلت في عثمان طيب عندنا رواية عن أهل التسنن ليست ثابتة يعني لا يمكن قبولها لأسباب عديدة عندنا رواية عن الشيعة ليست ثابتة هذا هو السبب في عدم الجزم بتحديد من هو الذي عبس لكننا ننفي أن يكون العابس رسول الله صلى الله عليه وسلم صح. طيب هذا بالنسبة لسؤالكم الأول السؤال الثاني السؤال الثالث متبت بالسؤال هذا طيب. أجبتم عليه السؤال الثالث يقول هل ممكن نقول أن بالنسبة عبس. كفعل ماضي أنها جاءت الصورة تخبر رسول الله صلى الله عليه وآله عن واحد عبس باتجاه أحد كان يريد أن يستهدي أو كان يريد أن يستهدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله ممكن نوجه هذه الآية بهالشكل هذا؟ يعني مثلا واقعة في التاريخ قبل نزول القرآن مثلا ولتكن في حق أحدا من الصلحاء أو في حق أحد من الأنبياء السابقين طيب الآن نقرأ السورة نقرأ الآيات وننظر عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتذكر أو يتذكر فتنفعه الذكرى وأما من جاءك يسعى جاءك هنا ستحملها على إرادة ذاك العابس الذي مضى سواء كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله أو قبله على جهة الالتفات إذا كان العابس ميت ميتاً فليس محل أن جاءك يسعى لم لأن وأما من جاءك يسعى الالتفات إنما يصح إذا كان لأجل التقريع والتوبيخ أما إذا كان ميتاً إذا كان الفاعل ميتاً من القرون الأولى فإنه لا يصح الالتفات فإذا الالتفات دليل على أن العابس كان حيا هذا لا يبطل الاحتمال الذي ذكرته لأنه ستقول نرفع اليد عن أنه من القرون الأولى نقول إنه كان ممن عاصر رسول الله صلى الله عليه وآله طيب هذا يدخل في الاحتمالات التي نذكرها يعني ليس احتمالاً جديداً إذا كان ما تقصدونه أن الذي عبس رجل آخر غير رسول الله صلى الله عليه وآله ولكننا لا نعرف من هو هذا نعمل وفاق ما الذي يبقى أمامنا؟ تبقى أمامنا مشكلة وهي أنه يكاد يتفق المفسرون على أن الأعمى هو ابن أم مكتوم هذه مسألة يتفيقون عليها يعني فيما وقفنا عليه من كلمات المفسرين من أهل التشيع ومن أهل التسنن هم متفيقون على أن الأعمى هو ابن أم مكتوم نعم يبقى الكلام أن ابن أم مكتوم هو الأعمى لكن العابس من هو؟ أكان العابس في هذه الواقعة أم في واقعة أخرى؟ الذي تتفق عليه الروايتان رواية الشيعة والسنة أن العابس هو ابن أم مكتوم في هذه الواقعة إلا أنه لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية إلا بأن نقول إن هذه من أخبار الآحاد ولكن العلماء تلقوها بالقبول فتعالج كونها من أخبار الآحاد هذا خلل في الرواية يجبر هذا الخلل بتلقي العلماء لها بالقبول خصوصا إذا قلنا إن الخاصة والعامة قد تلقوا هذه الرواية بالقبول فيكون الاعتماد على هذه الرواية في تحديد من هو المعبوس عليه لا في تحديد من هو العابس في تحديد المعبوس عليه يمكن أن تعتمد بعد من السلام عليكم عليكم السلام عندي سؤالين السؤال الأول هل نفهم من الرواية التي ذكرتها؟ في قضية سيدة ورطنا خليج أن النبي لم يغضب على تصرف المرأة هذا السؤال الأول السؤال الثاني قوله تعالى إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينَةً لِيَغْفِرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ ليغفر, من... لك الله. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَذَ كيف نفهم هذه الآية؟ تكلم عنها العلماء. أما الرواية التي فيها إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله فأقرأ لكم ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة قالت استأذنتها له بنت خويلد رحمها الله أخت خديجة أم المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها على رسول الله صلى الله عليه وآله فعرف استيذان خديجة أختها صوتها مثل صوتها أدبها لأن خديجة من بيت رفيع لهم آداب وأصول لا تتوقع أن يكون أدبهم مثل أدب فعرف استيذان خديجة فارتاع لذلك صلى الله عليه وآله فقال اللهم هاله قالت فغرت فقلت ما تذكر يمكنكم البحث في جوجل عن الرواية وتقرؤون اللافظ هذا في صحيح البخاري فكيف لا يكون قد مثل هذا لا يؤذيه من الذي أعانه من الذي أعانه من أول أمر الدعوة بل قبل الدعوة من الذي أعانه أفرض نفسك أن تتعرض لمثل هذا الموقف الإنسان يكون له صاحب إذا أسيئ إليه فإن ذلك يؤذيه أفرض أن لك صاحبا مثلا بقيا وفيا لكم عشر سنوات ثم تسمع شخصا يشتمه أمامك لا لشيئا ينال منه ويحقره ويصغره كيف ستتحمل هذا من دون أي سبب ما هو العجيب في هذا طيب أما سؤالكم الثاني ليغفر لك الله للعلماء في هذا تفسيرات تعرضنا لها مرارا وقلنا إن الآية الشريفة فيها ستر ما تقدم من الذنب ولكن ستر ما تقدم من الذنب لم يبيم أنه ذنب مع الله أم ذنب مع الناس ليغفر لك الله يعني ليستره لك الله المغفرة هي ليغفر لك الله يغطي يغطي ما تقدم من ذنبك ذنبك مع الله أعوذ بالله رسول الله صلى الله عليه وآله ليس له ذنب مع الله سبحانه لكن عند الناس المعادين للدين له ذنب عظيم لأنه كسر الأصنام لأنه ساخر من أصنامهم في نظرهم فله عندهم ذنب عظيم والله سبحانه قد مح هذا الذنب كله لأنهم لما فتح مكة انقادوا له وأظهروا له الطاعة وقالوا أخ كريم وابن أخ كريم في أول أمرهم كانوا يعترضون عليه ولو أنهم لو أن أبى طالب صلوات الله وسلم رم عليه أمكنهم من أن ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وآله لنالوا منه وسعوا في ذلك سعوا في أن ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وآله ما أمكنهم ذلك ولكن أبا طالب وقف أمامهم ومن ذلك ما جاء في الرواية أن أنهم ألقوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو ساجد سل الجزور فأرسل إلى حمزة فلما جاءه قال له تذهب إليهم وتجمعهم هؤلاء الذين أساءوا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وتجمعهم وتأتي بسلى الجزور وتمسح على سبالهم سبال يعني شواربهم حتى يعرفوا قدرهم ولا يتطاول أحد فهؤلاء آذوا رسول الله صلى الله عليه وآله أيما إذا وكان لرسول الله صلى الله عليه وآله عندهم في نظرهم ذنب عظيم عليهم ولكن بعد أن فتح الله له مكة أخ كريم وابن أخ كريم إذن محي كل ذلك التاريخ ورسول الله صلى الله عليه وآله أطلقهم اذهبوا فأنتم الطلقاء وفعلوا ما فعلوا بذريته وإلى قيام الساعة لن يبرد ما في هذه من الحرارة اذهبوا فأنتم الطلقاء هذه ستبقى في نفوسهم إلى قيام الساعة فله ذنب عليهم فإذا ليغفر لك الله أي ليمحو هذا الذنب محواً ظاهرياً لأنهم أظهروا أنهم قد انقادوا له وأنهم لن يعدوه مؤذيا لهم أو مسيئا إليهم وإن كانت نفوسهم تضمر غير ذلك تفضل أخوالي السلام عليكم وعليكم السلام جزيتم خيراً شيخنا الجليل وعليكم. السؤال عن زوجات النبي عدا السيدة خديجة عليه السلام لماذا رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج بعض زوجات لسنن في مستواه بحسب الظاهر أن بعض زوجاته كنا من خلفيات اجتماعية أو ظروف حياتية قد لا تبدو متوافقة مع مكانته الشطر الثاني من السؤال ما الحكمة من قبوله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الزواج أفعال المعصومين طرا بل قلنا إن أفعال الناس يقول علماء الوصول الفعل مجمل لا يعلم وجهه إلا من قبل فاعله ومن أظهره الله على ضمائر العباد إذن فعل المعصوم لا يعلم وجهه إلا إذا بينه المعصوم نفسه وحيث إن هذا الأمر ليس مجمل قد جاء في نقل الشرع بيان للبيان ثابت بنقل يقيني دال بدلاله يقينية لوجه هذا الفعل فهذا يرد علمه إلى أهله الله ورسوله وأصفياؤه أعلم بأسباب هذا الفعل وال... وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله مسبوق به وملحق به يعني في القرآن الكريم ذكر نبيان والإمام الحسن عليه السلام من بعده والإمام الجواد عليه السلام من بعده فمسألة أن الأولياء الله ربما تزوجوا مثلا من لم يكن موافقا للأولياء في خطهم كما تقولون هذا أمرا يعلم يعني من بيان الشرع يعلم من بيان الفاعل فإذا بيّنه فهو وإذا لم يبينه فيرد علمه إلى أهله هذا لل... للست... وجه من الوجه ولكن ال... أفرض أن هذا محتمل هل يكفي الاحتمال في الاعتماد على, على الوجه؟ لا يكفي لابد أن تقوم به حجة هناك وجوه ما دام الفعل قد صدر عن معصوما فنحن نجزم أن له حكمة صحيحة أما ما هي هذه الحكمة وما وجهها فلا نادري من الجائز أن تكون هذه هي الحكمة من الجائز أن تكون حكمة ثانية من الجائز أن تكون حكمة ثالثة نحن لا نعين شيئا من الحكم وهذا أمر يتفق عليه أهل التشيع أهل التسنن في, في نهاية الأمر هذه مسألة منقولة عند أهل التشيع وعند أهل التسمن المرأة التي مثلا أساءت الأدب في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وأمرها بالانصراف هذا أمر منقول عندنا وعند غيرنا قتيلة أو قتيلة أيضا كذلك منقول عند غيرنا النبيان نوح ولوط مذكوران في القرآن الكريم الإمام الحسن والإمام الجواد من المعلوم بالنقل المتيقن أو المطمئن به في يعني في نقلنا، فإذا هذه مسألة معلومة وقوع مثل هذا أمر معلوم والأمر لا يحتاج أن تذهب إلى المعصومين حتى في زمانك أنت الزواج والمصاهرة. تحكمها أسباب ومصالح وحكم بعضها رشيد وبعضها دون ذلك فما هو السبب لا يمكننا لو, لو أني سئلت ما سبب اختيارك لأم عيالك فلا يسعني أن أجيب لأن هذا أمر تعرفه أنت نعم وأنت مع علمك بأي <تصفيق> أي الخصوصيات التي على أي حال هذا الفعل وأمثاله الفعل بقول عام الفعل مجمل لا يعلم وجهه إلا من قبل فاعلي كل الأفعال لا يعلم وجهها إلا من قبل فاعلها لماذا تلبس الثوب الأبيض فعل مجمل لا أعلم وجهه إلا من قبلك من أنت لا أدري ما سبب ذلك لماذا يلبس الأخ العزيز مثلا الثوب الرمادي لا أعلم وجهه لابد أن أسأله هو هل اختار هذا الثوب أم اختاره له أبوه أم اختاره له صديقه أم أن صاحب المحل أقنعه بهذا اللون لا أدري ما سبب ذلك الفعل مجمل لا يعلم وجهه وكذلك أفعال الأمن التزويج ليس فيه دلالة على وحدة المعتقد امرأة فرعون كانت صالحة وامرأة لوط وامرأة نوح حصل تداخل عندنا بين الاسمين لم تكونا موافقتين للنبيين فالتزويج ليس في أصل التزويج ليس فيه دلالة على التوافق في الإيمان نعم من شرط التزويج في شرعنا يعني في شرع رسول الله صلى الله عليه وآله الإسلام ولا تمسكوا بعصم الكوافر بد أن تكون المرأة التي يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله لابد أن تظهر الإسلام ولا أحد ينكر هذا لا في حق قتيلة أو قتيلة ولا في حق تلك المرأة وإن كان في نفسي شيء منها لا, لا, لا يعني هذا أني أثق بالرواية تلك رواية التي فيهم أن امرأة ذات جمال تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وأن أن امرأة من نسائه جاءتها فرأتها ذات جمال فغارت منها فأرادت أن تفرق بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت لها هل هل تدرين ما الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقابل به قالت ما الذي يحب قالت إذا جاءك فقولي له أعوذ بالله منك فجاءها رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت له أعوذ بالله منك فقال عذتي بمعاذ اذهبي إلى أهلك هذه ما هذه ذكرتها للاستشهاد لا يعني هذا أن يعتمد عليها في نفسي منها شيء يعني هذه المسكينة ظاهر حالها أنها محبة لله ولرسوله وأنها خدعت ما ذنبها حتى يرسلها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أهلها وحتى يحرمها شرف خدمته أنا غير مقتنع ولكني ذكرتها لأنها مروية عند الشيعة وعند أهل التسنن فأنا أذكرها شاهدا لمن يقبل بها أنه يوجد من يقبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله يمكن أن يتزوج امرأة ليست صالحة لهم لابد أن يلصقوا بها تهمة حتى يوجه فعل رسول الله صلى الله عليه وآله يعني الفعل الذي ألصقوه برسول الله صلى الله عليه وآله لاحظوا بعض, ال... بعض ال... يقولون بعض الجرائم تقود إلى بعض يعني يلصقون بهذه المسكينة عيبا ثم يلصقون برسول الله صلى الله عليه وآله عيبا ثم يحتاجون إلى أن يلصقوا بهذه المسكينة عيبا ثانيا حتى تكتمل ماذا تسمونها الحبكة نعم فعلى أي حال لا يعني هذا أني أقبل هذه الريوعي في نفسي منها شيء ولكن هذا كشاهد يعني لما سألتم عنه أنه قد نقل هذا في رواياتنا وروايات غيرنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج امرأة ليست أهلا وأنه فارقها بعد ذلك إذن فالتزويج له حكم ومصالح وفاعله أدرى بتلك المصالح كونه يعلم بحال المرأة التي يتزوجها وكون المرأة التي يتزوجها ليست أهلاً للنبوة ليست أهلاً لبيت النبوة هذا لا يمنع من أن يتزوجها نبي من الأنبياء إذن التزويج في نفسه ليس فيه دلالة على الإيمان ليس فيه دلالة على أن النبي لم يكن يعلم بحال من لم تكن مؤمنة فإن الحكمة التي يجوزها العقل كثيرة جدا أما ما هو وجه الحكمة فهذا أمر غيبي الله ورسوله وأعلم شيخ تغضل الشيخ الفاضل هم بنات الرسول الله صلى الله عليه ورقائي ومكلثوم هل رباء أو بنات أو بنات الأصلين والصلبة الأمر في هذا سهل الأصل أن الشهرة هذا يأتي فيه الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه أن هذا نقل هذا النقل ليس نقلا متواترا ونقل أحد يبقى أن هذا النقل قد تلقاه العلماء بالقبول فهو يدل على الصحة يعني إذا عد تلقي العلماء رواية بالقبول نعم هذا يوجب الركون إلى الرواية أما أن هذه هذه يعني هاتان البنتان المنس اللتان تنسبان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أهما بنات خديجة أم بنات بنت أخت خديجة في ذلك خلاف الأمر فيه هيا سواء كانت بنتين لرسول الله صلى الله عليه وآله يعني لخديجة أم كانت بنتين لمسمها هاله بنت أخت خديجة الأمر في ذلك سهل، رسول الله صلى الله عليه وآله كانت له عناية بهما وكان يرعاهما وكان حريصا على سلامتهما وقد أوذي فيهما كل هذا باق على حاله لا يتغير وهما ليست ببنزلة فاطمة عليها السلام فإن فاطمة بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله ولا تدانيها امرأة أخرى سواء في تراث الشيعة أم في تراث غيرهم عندنا طبعا هذا من اليقينيات هذا من يعرفه حتى الأطفال من ليس هذا مما يحتاج إلى رواية ولكن عند غيرنا هذا من المروي من المنقول بالنقل اليقيني عنه صلى الله عليه وآله أن لفاطمة منزلتها وأنها لا يقاس بها أحد أكانت بنتين له أم لم تكون فهذا ليس بالذي يعني ليس بذاك البحث المهم وإن تكلم فيه بعض العلماء يعني لماذا لا أتكلم عن ما يترجح عندي لأني لا أريد أن أجعل من هذا أمر هذا هذه المسألة ليست بتلك المهمة هذه ليست بذات بال إن قال قائل من العلماء لم تكون بنتين لرسول الله صلى الله عليه وآله نقول لو لم, لم تبعد النجعة إن قال قائل هما بنتان له نقول لم تبعد النجعة لهذا ما ولهذا ما والمسألة سهلة لم لأننا إذا أردنا أن مثلا إذا أراد الناصب مثلا أن يثبت أنهما بنات رسول الله صلى الله عليه وآله ليقلل من قدر فاطمة نقول له تخسر فاطمة عليها ساعدت عندك بالنقل الثابت عندك مكانها لا يمس وإن كان مراد ذلك أنه يقلل مثلا من أذى رسول الله صلى الله عليه وآله بما لحقهما فنقول له هذه محاولة فاسدة لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مهتما لشأنهما لأنهما في حكم البنتين له تربت نشأتا في بيته فكانت له عناية شديدة بهما وكان شديد الرأفة بهما فما لقيتاه قد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله فما هو الغرض إذن من البحث عن هذا فضل أعطى المال كذا كان في وداخله. نعم. الجواب الجواب. يا هذا يعود إلى تقليل منزلة فاطمة عليها السلام. ورسول الله صلى الله عليه وآله قد بين ما لفاطمة من المنزلة بيانا لا يمكن أن يشغبه عليه. حتى إنه من علماء أهل التسنن. من يقول إن فاطمة عليها السلام في الأمة لا مثيل لها لا من الرجال ولا من النساء لا يوجد مثيل لفاطمة لأن فاطمة بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وفي علمائهم لي ليس منا في علمائهم من يقدمها على الأنبياء فهذا بيان واضح لا, لا مجال للتشكيك فيه بيان منزلة فاطمة لا مجال للتشكيك فيه وهذا يزيد من من عظامتي جرأة من أساء الأدب في حقها صلوات الله وسلامه عليها. تفضل على السلام عليكم وعليكم. السلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله هل توجد حديث في تفسير آيات القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وآله لم تصلنا لحد الآن يعني في وقتها. وإذا لم توجد لماذا؟ لذا لماذا لم توجد يعني المانع حدوث اللغط في التفسير اللي مثل حصل في هذه الحادثة؟ نعم لكم رواية موجودة عند غيرنا ليعرف الجواب عن هذا السؤال نعم توجد نصوص عن النبي صلى الله عليه وآله في تفسير بعض الآيات القرآنية صحيح لا يوجد عند عامة المسلمين روايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله في تفسير جميع آيات القرآن لكن في تفسير بعض الآيات يوجد من ذلك مثلا أنتم في شهر رمضان آية الصيام وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر روى القوم أن عدي بن حاتم الطائي أخذ من كبش أبيض شعرة ومن كبش أسود شعرة ووضعهما نصب عينيه ثم بقي يأكل حتى تمكن من التمييز بينهما ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله مستبشرا يقول له إن الصيام سهل جدا ولكننا كنا نظنه أمرا شاقا ما هو الجديد؟ قال صنعت كذا وكذا ف يقولون قال له رسول الله صلى الله عليه وآله يقولون يعريض القفا أنا مرتاب في هذه النسبة عريض القفا أصلها البغل ويقولون إنه كنا عن غبائه هذا يريد, يريد أن يكحلها فعماها هم يريدون أن يكحلوا هذه الرواية أعموها. توجه مثل هذه اللفظة تقول هذا كناية عن الغباء لأن لا يصلح على أي حال ثم بين له المراد بتبين الخيط الأس... الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فيوجد تفسير عن رسول الله صلى الله عليه وآله وفي في روايات مثلا أولئك هم خير البرية ورد في رواياتنا وفي رواياتهم أنه صلى الله عليه وآله قال عن خير البرية منهم أنت يا علي وشيعتك أو علي وشيعته خير البرية شكرا رحمه الله وعليكم شيخنا طالما ختم الكلام بأمير الممنين عليه السلام اللهم صل على محمد وعلي محمد ما هو رأيكم شيخنا في ما يروى عن الإمام الهادي عليه السلام في الزيارة أنه زار جده السلام عليك أنت أول مظلوم يعني ما هو قراءتكم لمثل هذه الروايات أنه أول مظلوم عليه السلام وحتى في صحاح المسلمين أنه أول من يجث بين يدي الرحمن للخصومة هل كما يقال في شرح مثلاً هذا الحديث عند عامة السنة أنه خصمان, خص خصمان أنه يجبه ما جرى في معركة بدر بالخصوص أو أن القضية أكبر من هذه يعني ظلامة أمير المؤمنين ما هو حدها ما هو سعتها جميع الأنبياء أرسلوا تمهيدا لهذه البعثة الخاتمة عيسى عليه السلام أعلن ابتداء أنه قال أنا جئتكم لماذا بيّن الهدف من بعثته ومبشرا إذن الأنبياء السابقون بعثوا تمهيدا لهذه البعثة هذه البعثة هي خاتمة البعثات هذه النبوة خاتمة النبوات هذه النبوة قد أعلن رسول الله صلى الله عليه وآله فيما نقل بالنقل اليقيني القاطع في الصحيحين وفي غيرهما ثبت عنه صلى الله عليه وآله أنه أمر بدوات وكتف ليكتب كتابا لن يضل بعده أبدا هذا الكتاب الذي فيه عصمة هذه الأمة الأبدية منع منه رسول الله صلى الله عليه وآله ومنع رسول الله من تدوين هذا الكتاب انتهى إلى منع أمير المؤمنين عليه السلام من حقه وظلمه حقه إذن إذا عرفنا أن الغرض من جميع البعثات التمهيد لهذه البعثة والغرض من هذه البعثة لا يتحقق ما هو الغرض؟ أليس الغرض؟ الهداية ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ليخرجهم من الضلالة إلى الهدى هذا الغرض لا يتحقق إلا بشرط وهذا الشرط قد منع من تحققه فإذا أي ظلم أعظم من هذا الظل؟ فحرمان وأمير المؤمنين عليه السلام من الوصول إلى حقه أفضى إلى حرمان كل الأنبياء من تحقيق الهدف الذي بعثوا من أجله هذا الهدف الذي بعث جميع الأنبياء من أجله وأنزلت جميع الكتب لأجله سوف يتحقق رغم عن أنفهم ولكن على يد شخص غير أمير المؤمنين. أمير المؤمنين هو أحق الناس بأن يتحقق هذا الغرض على يده ولكنه منع من ذلك فظلم أيما مظلمة فهي أعظم مظلمة إذن من هذا الوجه. مضافا, مضافاً إلى أن عظمة المظلمة تتأثر بعاملين العامل الأول عظمة الجناية في نفسها والعامل الثاني عظمة من وقعت عليه الظلامة وأمير المؤمنين هو أعظم مظلوم فمظلمته أعظم المظالم لا لأن أمير المؤمنين عليه السلام أعظم مظلوم فظلامته أعظم الظلامات مثلا بعض الأنبياء قد قتل نشر بالمناشير يحيى بن زكريا قطع رأسه وأهدي إلى كذا مع ذلك لم يأتي في أدلة الشرع ما يدل على أنه إذا فعل أحد هذا الفعل فقد انسد عليه باب التوبة محيت الجميع أعماله الصالحة أما رسول الله صلى الله عليه وآله فقد جاء البيان الشرعي القاطع أن الجهر له بالقول يوجب أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون هذا التهديد العظيم على الجهر لرسول الله صلى الله عليه وآله يعني الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وآله بالنمرة الطبيعية هذا يوجب أن تحبط جميع الأعمال وأنتم لا تشعرون مثل هذا لم يأتي في حق غيره لم ماذا؟ إلا لأجل أن عظمة الجناية تأتي لسببين إما أن الجناية في نفسها أعظم مثل مثلا ألقت الأعظم من الجرح القتل أعظم من السرقة هذا من جهة عظمة الجناية أو من من جهة عظمة المجني عليه من وقعت عليه الجناية رسول الله صلى الله عليه وآله يتكلم معه بالصوت الطبيعي هذا جناية توجب حبط جميع الأعمال فحيث إن أمير المؤمنين عليه السلام هو أعظم مظلوما فظلامته أعظم الظلامات هذا سبب